أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وظل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم, كفر عنهم سيئات وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس عمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرموا ما هزل الله فأحبط أعمالهم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 والذين كفروا يتمتعون ويكلون كما تأكل الأنعم والنار مسوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم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 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كروا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا إضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيمان ولتعرفنهم في لحن القول الله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلوا أخباركم إن الذين كفروا صدر عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين من بعد ما تبين لو نهدا لن يظهر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطئوا الله وأطئوا الرسول ولا تبتلوا أعمالكم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 ها هؤلاء تدعون لتوفقوا في سبيل الله فمنكم فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم